ل أ لا لا لا لا ل Muito. فسوف ي ع ل م و ن ولقد س ب ت كلمتنا و ع ب ا د ن ا ا ل م س ي ن إنهم ل ه ا ل م ع ص و و ن وإن ن ج م ا ل ا ل س ل ن ع ه م حتى ح ي ن ونعبد ي ر ك نستعين إ ه الهدى ص ر ا ا ط ل م شركه ا ا ط ل ذ ي دعويه ت ع م غير ا ل م و ربحيه م غ ي ذات مضمون اجتماعي م ن ذكري بل لما ي س و ع ذ ا ب أم ل ن ه م ا ب ل ز ي للعلوم ا والأرض في الاسلاميه و ما ه ن ا ل ك ت و ر م م ر ا ت ن you、mm -hmm. لفضيله <تصفيق> ا ل د ت و ا ت ب ا ن ا ب ل س ي 「えいやい